من الدول الإسلامية يبلغ عدد الدول الإسلامية في العالم أربع وخمسين دولة وسنحدثك هنا باختصار عن دولتين من تلك الدول إحداهما في قارة آسيا والثانية في قارة إفريقيا تقع المملكة العربية السعودية في غرب آسيا وفيها بيت الله الحرام في مكة المكرمة والمسجد النبوي في المدينة المنورة وهما مكانان مقدسان يأتي إليهما المسلمون من كل بلاد العالم لأداء الحج والعمرة والزيارة والصلاة كما يأتي كثير من أبناء المسلمين إلى السعودية لدراسة اللغة العربية والدين الإسلامي في معاهدها وجامعاتها. عاصمة البلاد الرياض وهي مدينة حديثة تضم أجمل المباني. تبلغ مساحة المملكة العربية السعودية مليونين ومائتين وخمسين ألف كيلومتر مربع. وعدد سكانها. نحو سبعة عشر مليون شخص ولغتها العربية وجميع أهل البلاد مسلمون وعملتها الريال السعودي وهي غنية بالنفط تقع نيجيريا في غرب إفريقيا وعاصمتها أبوجا في الوسط وتبلغ مساحتها تسعمائة وثلاثة وعشرين وسبعمائة وثمانية وستين كيلو مربعا وعدد سكانها نحو مائة وسبعة عشر مليون شخص تصل نسبة المسلمين بينهم إلى نحو ست وسبعين بالمئة وعدد النصارى نحو عشرين بالمئة ويعمل معظم أهل البلاد بالزراعة والرعي وصيد الأسماك تنتج نيجيريا الكاكاو والفول السوداني والمطاط والنفط وغير ذلك وعملة البلاد النايرة واللغة الرسمية لنيجيريا الإنجليزية ويتحدث أهل البلاد لغات كثيرة كالهوسا واليروبا والإيبو ويهتم أهلها باللغة العربية وتعلمها